ولا شيء أعلى منك مجدا وأمجد ملك على عرش السماء مهيمن لعزته تعن الوجوه وتسجد فسبحانه من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرط موحد ومن لم تنازعه الخلائق ملكه وإن لم تفرده العباد فمفرد ملك السماوات الشداد وأرضها وليس بشيء عن قضاه تأود هو الله بار الخلق والخلق كلهم إماء له طوعا جميعا وأعبد تسبحه الطير الجوانح في الخفاء إذا هي في جو السماء تصعد وسبحه النينان والبحر زاخرا وما طم من شيء وما هو مقلد ألا أيها القلب المقيم على الهوى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 على خير القيم وعلى أفضل الخصال وعلى أحسن السجايا وعلى أنبن الأخلاق لتحيى النفوس عزيزة والقلوب حية والضمائر يقضى ومن ذلك أنه أراد أن يحرس المجتمعات وأن يصون الأمم وأن يحافظ على المسؤوليات بسياج متين من الأخلاق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 خلق ينطوي على كل فضيلة ويحتوي على كل عفة ويتضمن كل نزاهة إذا اختل إذا هذا الخلق تصدع البريان واختل النظام واستجرى الفساد وسادة الخيانة وعمة الخبيعة وبذلك تنهار المجتمعات وتذهب القيم والأخلاق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 يحافظ عليها من خلال القيم ويحافظ على القيم من خلال الإيمان الحياء من الإيمان ولا إيمان لمن لا أمانة له ويصون ذلك أيضا بالحدود والتعزين والسلطان والقوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يجد المفسد سبيلا إلى الفساد من أراد الأخلاق صينت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 أيه لك عبدا نزع منه الحياة فإذا نزع منه الحياة لم تلقه إلا مقيتا ممقطا مقيت مكروه هو الناس قال فإذا لم تلقه إلا مقيتا ممقطا نزع الله منه الأمانة فإذا نزع منه الأمانة لم تلقوا إلا خائنا مخونا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 من الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ولذلك أجل ما ينبغي أن يحفظ أمانة العقيدة والإيمان ولذلك الخيانة في الأمة اليوم قائمة على قدم وساق وللأسف الشديد يقبر على أيدي الخائنين للأمة سرقتنا ومالا ووداع لو في أكل حق زول ولا يتحدث عن الخائنين للأمة فكرا وثقافة وعقيدة الذين يخونوننا وعلى رأسهم أو على رأسهم العلمانية الفكر الخائن لقيم الأمة ولعقيدتها وعلى رأسها أن لا يحفظ الناس الأمانة في العقيدة بالفواصل الثقافية والحواجز العقديّة والخصوصيات الحضاريّة ما بيننا وبين النصارى الذين يعيشوننا في بلادنا في السودان بيننا وبينهم البر والإحسان وليس المجاملة على على حساب العقيدة هذه الأيام أيام عياد الكريسماس وفرح الناس بإجازة أتتهم. وعن العمل أقعدتهم وبعطبة أراحت أجسادهم لكن يا ترى هل أراحت عقولهم وأفكارهم سوف يؤجز الناس غدا فرح الناس كثير من الناس أحمد له هو لا يعرف لماذا الإجازة هو يريد أن يؤجز فقط لكنها مشاركة لكفار في عيد من أفضل الأعياد عيد يناهض القرآن ويهدم ثوابت العقيدة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 ولا للأمن ولا للمرأة ولا للأم ولا للشجرة ولا للثورة ولا للكرسمس ولا أي عيد لا يرعي في الإسلام العيد مفهوم العيد لأنه شعيرة عبدية وهذا فيه مفهوم الزيادة في الدين اتيان بعيد يضاهي أعياد الإسلام كيف إذا كان العيد ينطوي على عقيدة على عقائد باطلة كيف ولد المسيح وكيف قتل المسيح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 من الذين يذيبون الفواصل بين بين الإسلام وبين الكفر إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم البينات وكذلك ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وأهل الكتاب الكفار وعقائدهم باطلة إن أرادوا أن يمارسوا خصائصهم في أذيرتهم جاز لهم أما مسلم يشاركهم في مسلمين تركونا ناس ما في الشارع يعني في ناس بيحبوا الجوطة كده والزحمة لغى الناس ما شير في الشارع كله جوش شيء له كتابه ما شير خش مع الناس شكاية عجبه لما جاء يعدبه ولو فيه هتافات يمكن يعني الناس بيحبوا الهتافات والمظاهرات والحجدي لو لقى أي ناس في مظاهرات مش معهم ينبغي ألا نشاركهم والذي أرى والحمد لله أن عامة الشعب لا يشاركونهم وينظرون إليهم باعتبارهم ظالين وهذا صحيح لأننا نردد هذا كل يوم صراط الذين أنعمت عليهم الأنبياء الذين على حق غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصار كثير من أهلنا الحمد لله حتى البسطاء ينظرون إليه بل يغطاب من مواكبهم ليترفعون فيها الصليب ويرتلون فيها أشياء ويسدون فيها الطرق ويظهرون قوتهم يظهرون فيها قوتهم وينبغي أن تعلموا أنه لا يمكن أن تلتقي الأذيان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 هو الهدى وإن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير فلذلك يهرب أن تقول له كل سيد طيب وكل عامونتم بخير والعيد مبارك عليكم هذا لا يجوز قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة من هنأهم بأعيادهم كمن هنأ باستحلال ركوب الفرج الحرام عياذا بالله بل قال عمر بن الخطف من ابن القيم ذلك الدين الذي تتبعه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين قال ابن القيم قال عمر بن الخطاب ونقل عنه ذلك ابن تيمية في اقتضاء صراط المستقيم قال اجتنبوا اهل الكتاب في ايام اعيادهم فان السخطه تنزل عليهم اعوذ بالله اجتنبوه في اعياده ما لو لقيتوا ماشي في شارع منهم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 في حاجة فواصل بيجاعد معاملات اجتماعية هذه متاحة وبيجاعد فواصل أقذية هذه غير متاحة لأنها خصوصيات أمة وسقافة مجتمع وينبغي أن نحافظ على خصوصياتنا إن من الأمانة المحافظة على كل التكاليف الشرعية وذلك قوله سبحانه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وذلك كل التكاليف الشرعية الصلاة أمانة الغسل أمانة الوضوء أمانة العبادة أمانة المواقيت مواقيت صلاة أمانة العبادات كلها أمانة وإن مفهوم الأمانة يتسع فتصبح الكلمة أمانة ووسائل الإعلام ومنابل التوجيه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 ثم مات يلقى الله يوم القيامة سارقاً؟ هذه سرقة ويغفر للشهيد كل شيء إلا الدين رواه مسلم الشهيد لا يغفر له الدين أمة تعطيك الإسلام يعطي الأمة إحسان بأن هذه مسألة مهمة وقص على ذلك الأمانات الصغيرة مثل الشريط المعارض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 أعيد القصة غشيته خدعته لكن يجبل المؤمن على كل شيء بئسا الكذب والخيانة المؤمن لا يكذب ولا يخون أبدا لا يمكن أن يكون هنالك مؤمن وأن يكون خائنا لذلك هذا من, من الأمانات النوع الأول أمانات الأموال النوع الثاني أمانات الولايات إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات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 إجابة النفو الدوران والتزوير والشهادات الجامعية المزورة كلها يدخل فيها والأسوأ من ذلك في أمانات الولايات يعني الحكم ما يسمى ببروميد البوتاسيوم وهو المادة التي تضاف إلى الخبز أحس وأخص خصوصيات الناس الخضار الناس مزاجات في ناس بيأكلوا خضار وناس ما عنده حق الخضار وناس في الخضار بيشتري الطماطم ما بيعرف غير الطماطم وناس بيشتروا حاجة الثانية وفي اللحوم في ناس ما بيشوفوا اللحوم ذاتا في الخضروات في الأكل والشراب بيختلفوا لكن الوحيد اللي بيتفقوا عليه كل الناس الرغيف يخوت تفوق بروميد البوتاسيوم عشان يسموها المحسنات عشان يحسن الخبز وسبب أنها تضر وأنها أسبع لسرطانات وأمراض عديدة وبعض أصحاب النفوس المريضة والضمائر الميتة يريد أن يغنى وأن يتسوق على حساب جثث وصحة وحياة المسلمين لا يمكن أن يؤقل هذا ولا بد من, من إيقاف كل هذا الباطل والحكومة سعت أن تمنع هذا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 ومارض الزمائل وصارت النفوس مريضة هذه هي النتيجة أو والله أستغرب كيف يسمح بعض الناس أن يضيفوا هذه المادة مع علمهم أنها هاتلة إلى هذا الحد يحقل ليه كم شوالف بخدت فوق بيقى على المعلقة يعني المادة دي بيك تطمى خطرة قال ليه كم شوالف بيعجنوا بمادة المادة دي بشيروا منها بيكى على المعلقة والصحة نفسها أمانة وهذا من الأمانات التي ينبغي أن تراعى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتحت البلاد غافل بلاد فارس دمع في المسجد ذهب رهيب وأي دندن يجد شيء يأتي به قال إن الذي أدى هذا إنه من الأموال أي جزء كان حاجة دهبك توزع يعني ماذا تدل السحاجة إن الذي أدى هذا إنه من الأموال فقال له علي بن أبي طالب إنهم ينظرون إليك فإذا رتعت رتعوا وإذا أذيت أذووا. و الشديد يقول بعض الناس أنه لا يمكن أن تسير أمور وأن تسهل قضايا في أضابيل المكاتب إلا بما يسمى بالتسهيلات والرشوة. يقول لي يعني أوقف شغلي يقول لك يا شيخنا.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 حتى الثاني ما تعمل مخالفة لكنه فهم لأنه ظاهر بالدون قالوا نسبة من, من الجزء ويقفك كان لغير عربية سليمة من أي حاجة يكون زهجان زهر الشريف أمشي أمشي أمشي أمشي قولي أمشي أمشي بكون زهجان لكن يتمنى خطأ معقول يكون في مسؤول بتعامل مع رأية يتمنى خطأهم ليه لأن الهدف المال وليس نشر الوعي يعني هو بوقفك وبتمنى إذا تكون مخطئ ويفتش لك الخطأ هنا يطلعوا لك من وين وين يا عايم بجاه الخطرات يقول لي يخشغل الخطرات اللوحة دي ما لها مكسورة كده بالجنبه وقه يجنر الجهة عشان عسلين الألف والله دي مشكلة كبيرة ما في مانع أن يعاقب المخطئ ولكن أن يوجع حتى لا يتكرر الخطأ أما دفع المال معناها الغرب تحسين المال وليس نشر الوعي يا إخوان سنظر ندفع هذول هيدفع عليهم وتاني. وبالناس الدليل على انه اخطأ شنو يقول لك لابن يقطعوك وصل واحد قال لك تاني زي ما كداير، ما يقطعوه وقال لك اي ذول اللي يطلع الوصل ده هل ده حل المشكلة ما الغرض الغرض الحفظ على ارواح الناس سلامتهم سلامتهم هذا طيب مردو ليه هذا من الدين ومن مقاصد الشرعي ان نحافظ على العربات من دخل عربيا وكي تضر الناس في الشارع ما وكي زواس بيقدر يسوق ممنوع من السواب لكن تدفعه هم بيعرف يسوق السوق تاني. هذا أظنه غير منطقي وغير موضوعي الحاكم يفسد الرعية إذا كان هدفه المال لأن الرعية سوف تحاول أن لا تصد أن تقوم من حتى في المستقبل وسوف تظن أن الأمر أمر مال ما قروش؟ أديه نقول لك الديون وبعد ذلك يسوي زي ما هو دايف هذا لا يدفع لا يمنع الناس على كذا التربية المجتمع فاقد إنه تحيا فيه قيم ومعاني الأمانة إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بكل هذه الأمانات كما في صحيح مسلم قال في حديث الشفاعة من جاز الاستراعة على جنبتي الصرا الرحم والأمانة فتقوم فكلما مر بها أحد قالت له الأمانة هل أديتني؟ يعني هل أديت الأمانة؟ بكل ما تعمل كلمة الأمانة من مسؤوليات عظام وجسام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أرسل والي إلى بلد يحكمها وبعد ستة أشهر أرسل الوالي قال ما حصلته؟ قال جمعت مالا كثيرا الو ده اسمه شنو؟ باللغه الاقتصاد يسموه الربط يقول لك حقق اعلى شنو؟ يعني مدير الجمارك الناجح اللي بحقق أعلى ربح، مدير الضرائب الناجح اللي بحقق أعلى ربح، مش الواحد ولا مش اللي بيخلي بي المواطنين يتعاملوا مع القضية ب بي, بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي أعلى بي بي بي قال يا حادث ما أرسلت لتجمع أموال الناس إن الله بعث محمد هاديا ولم يرسل هجابيا ربنا ما رسل الرسول شيئا رقت الجروش كل ما أثلكم عليه أجر إن أجره إلا على رب العالمين جروش ما ذا جنا جروش وما ذايرة أندر أخلاقكم أنا ذا الأخلاق مقصود الولاية والحكم في الإسلام الأخلاق أنا ذا الأخلاق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 ذلك قال لي وضع لم عايق كده عايق كده ليس ما في ذلك ما قلت لك سخ وكلمك بس يتلفت وكلمك دبجاء أمانة إذا ضيعت هذا الكلام ضيعت الأمانة هل تخيلوا أنه تضيع الأمانة ده إنه بزول يأخي بروزول لا تكون بذلك يخب ضيعت الأمانة وأخطر من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح قال إن من أعظم الأمانات مش يتكلم عن الأمانة ما قلوش إن من أعظم الأمانات عند الله الرجل يفضي إلى المرأة يحدثها والمرأة تفضي إليه تحدثه ثم ينشر سرها ده من أعظم الأمانات ما ما قال لك أمانة ساكت شوف إن من أعظم والله هذا كلام خطير لأنه ده سر إن من أعظم الأمانات رجل عنده خصوصية مع زوجته يمشي تكلم أصحابه يقول لهم بيستوي كده وبنعمل كده أعوذ بالله هذا قال فيه النبي في حديث آخر شيطان لقي شيطانا في قارعة الطريق فقضى حاجته منها والمرأة كذلك تقص إلى بنات جنسها ما تفعل مع زوجها. هذا من أعظم تذيئ من أعظم تذيئ الأمانة وإن من المفاهيم المفهوم الرابع لمفهوم الأمانة بعض حفظ الأسرار مفهوم الأمانة بمعناه الواسع العين إياك أن تجعل العين خائنة ضد الأمان الخيانة يعلم خائنة الأعين يعلم خائنة الأعين تضيع للأمان أعطاك الله عينا باصرة ومنع آخرين أنت بتشوف ناس بيتطششوا وينشوا بال بال بال بالعكاد وإنت ربنا دعك عين تعين بقى في الحرام في المسلسلات في الفضائيات في البناء، ألا, تأ... ألا تتق الله؟ ألا تخاف أن يسلبك الله هذه العيون؟ يعلم خائنة الأعين تحبير حجيب اعتبر الزول خاص زول يصاحب زول. يمشي في بيته فتحلك بيته، فتحلك بيته. نح بازقش يعلم خائنة الأعين. قال يستضاف في البيت. فإذا أتت المرأة أطلع بعينه ورأسه. جات المرأة مشى داري شوفة دي. في ناس البيت دخلوا جوا البيت. شوف قمة الأمانة قمة الخبلانين الحصلت والأمر والسكينة دخلوا بيتهم وبعدين المرة مشوا جاي التخلم هي عайн لا ساكن قلت خائنة الأعين ابن عباس قلت خيانة و Teddyab ابن عباس الله قال يعلم خائنة الأعين فالأعين تخلوا الخيانة من طبيع الأمانة في الجوارح في الكلام في الفعل في الخصال في الأقوال في الأحوال في النظر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 والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بقية من الأمانات أمانة حمل الدين هذا الدين كله أمانة في علاقنا جميعا الحفاظ عليه والدفاع عنه ونشره وتجميل صورته وتمثيله حق التمثيل وتقديمه للناس في أجمل صورة وذابها ألا لغيرنا من الكفار هذه أمانة أيضا في أعناقنا وفي رقابنا أمانة حمل الدين وهي إن عرضنا الأمانة بالالف واللام الاستغراقية كل أنواع الأمانات السابقة وبما فيها الحفاظ على الدين ولذلك ينبغي أن نعي وأن نعلم أنه ما من مسلم إلا وينبغي أن يكون له في هذه الأمة دورا والمرحلة القادمة من تاريخ السودان بعد توقيع الاتفاق مرحلة لا يقبل أن يكون فيها مسلم متفرد فأقبل أن يكون هنالك مسلم سلبي يعني في ناس ممكن يكون في هوى وغنى ورقيص ونوالي والسهر في باطن وهجي وشهوات ومنذات ونزوات ده ما بيفعل لو بيجاوز المستقيم وقاعي ساكت ما بيفعل في المرحلة جاية بس مستقيم بيصلي وما بيعمل حرام لكن ما قاعد يقدم أي حاجة ده أرضه ما بيفعل المرحلة القادمة تحتاج إلى مسلم له دوره يقول خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه قال ما من ليلة يهدا إليها فيها عروس وأنا لها محب أو وبشر فيها بغلام ليست هذه الليالي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 عندها علاقة مع شاب خارج معرفة الأسرة هذه خائنة كبيرة جدا ليه؟ لأنها إذا أتت متأخرة سوف تسأل كنت وين؟ كنت مع صاحبتي ما مع صحبة؟ كنت مع صحبتي كنت وين أبي؟ كان عندنا رحلة كنت وين؟ والله الليلة كان في محاضرة متأخرة كنت وين؟ والله كان عندنا سيمينار وتعامل يا إخواننا مش الناس يشكوا في بناتهم لما يقول كلامه فعلاً قد يكون هذا حقيقة. وأنت عاملها لما ظهر بعد ما تحشي تربيتك خلاص عاملها لما ظهر عنده عنده شيء ممكن يكون عنده شيء فعلا لكن أنا لا أوجه الكلام إلى الآباء وجه الكلام إلى الطالبة نفسها إذا فعل ذلك هل تعتبر نفسها خائنة؟ والشرف الذي يلتقي بفتاة بعيدا عن رقابة أهلها هل يعتبر خائن؟ هل يعتبر ضيع الأمانة؟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 في مجتمعنا في السودان واجبنا جميعا أن نحافظ عليه أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يأخذ بنواصينا الخاطئة الكاذبة إلى البر والتقوى أسأله تعالى أن يرد الجميع عليه ردا جميلا اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئة الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئة إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من الشقاء والنفاق. وسيء الأخلاق اللهم إننا نعوذ بك من الشقاء والنفاق وسيء الأخلاق اللهم مش في مرضانا ومرضى المسلمين اللهم مش عمنا عبد الواحد من المرابطين في هذا المسجد ومن المناوبين على الصلاة بالناس إماما في هذا المسجد اللهم إنه طريح الفراش وإنا ندعوك ونرفع إليك أكف الضراع ونحن الفقراء إليه في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة